أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة لا ويستخلف من بعضكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا وما أنتم بمعجزين قُلْ يَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ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 ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون